وقال الذين اتبعوه لو ان لنا كروت فلاتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم ولا هم بخيرين من الله يا ايها الناس كلوا مما فِي الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين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 إن الذين يكتمون مَا أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار وَلَا يكلمهم الله يوم القيامة وَلَا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار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 أحل لكم ليلة الصيام الرفس إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كفب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أقموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كَذَلِكَ يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم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 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الكافرين. فَإِنِ تَهُو فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَ بِكُم مَّشَقَّةً وَأَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ فَلَهُوَ مُّضاعَفُ قِصَاصٍ فَمَن اعْتَدَى الله فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى مَعَ الْمُتَّقِينَ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 نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضا لأيماركم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 ولا يحل لهم ان يمتنع ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنون بالله واليوم الاخر فضعولتهن احق بردهم في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بِالْمَعْرُوفِ وللرجال عليهن فرض والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسليح بإحسان ولا يحيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا حدود الله فإن خذتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يفعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحيل له مِن بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتواجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتهم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وَلَا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعذكم به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 وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهم فريضة فنص ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسبوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بَنِي إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لو مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 فَرِيقَةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مؤمنين فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اضْطُرَّ فَغُرْفَةً بِيَدِ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 تلك آيات الله نفلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم